يقولون لئلرجعنا إلى المدينة لا يخرن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وَمَن يَفْعَلَ ذَلِك فَأُولَاآِك هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلَ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْرَدَّقُ Fa asyadq wa akun min al salihin, walaiyau akhir Allah nafsan, اذا جاء أجلها, و الله خبير بما تعملون.